نعم احسن الله إ ل ي ك م مبارك ف يقول ك م ي السائل رجل كان متزوجا من ن ص ر ا ن ي ة وكان يعطيها ا ل ه د ي ة من الذهب ثم طلق هذه ا ل م ر أ ة هل يجوز له أ ن ي أ خ ذ ما أ ع ط ا ه اليها من هذا الذهب وبارك الله فيكم نعم منه لها فإنه يكون أعطاه ما ملكها رأيها لها غيرة و ا ل ن ب ي يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام العائد في ه ذ ت ه كم كلب يعود في ق ي ر ه فلا يحل له ذلك نعم نعم احسن الله اليكم الله